الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعد مسؤولا.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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن من دونك من أولياء.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 وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَأْزِيلًا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 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا النَّفْسَ التي وَلَا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما